معاني الحب يجلوها نشيده وتجري سابحات في وريدي، وما هو الغواني فاتلات ولا أقضي الزمان بوصف غيدي معاني الحب يجلوها نشيده وتجري سابحات في وريدي. وما هو القوافي فاتنا ولا نخذ الزمان بوصف غيره ولكن حب طه خير هادي قد امتلك القوافي من قصيدي فإن أمدح له في قريض يردد صادق الحب الأكيد فإن الحب أصدقه مقالا إذا أدى إلى نهج الرشيد ما للحب يجلوها وتجن سابحات في وليد ومام والغوان فاتنات ولا أقضي الزمان بوصف غيد أحن إلى ربوع أنت فيها حنين الذاكلات إلى الفقيد وأنشق حين أنعم في رباها عبير المثل من وأنعم حين أرتع في حماها بنعم القرب والعيش السعيد عالي الحب يجلوها نشيد وتجري سابحات في وريدي وما هو الغواني فاتنات ولا أقضي الزمان بوصف غيدي حين أذكرها عقوبا فيأتي الشعر في ثوب جديد وأشعر حين أندح فاغلطاها بأني اليوم أشعر من نبيد وتنتظم القوافي بالسجام وتحكي لامع الذر النضيد وعالي الحلم يجدوها لكي وَجَدِي سَابِحًا فِي وَلِيدِي وَمَا هُوَ الْغَوَالِقَازِ نَذِمَ وَلَا أَخْضِرُ الزَّمَانَ بِوَصْفِ غيدي وهذا الحب أورثني كمالا هديت به إلى نهج الرشيد فيا رب العباد أجم رشادي بصدق الحب والسير الحميد وأنعم يا إلهي فانت رب الرب أرعف الحب يجلوها وتجني سابحات في وليد وما هو الغواني فاتنات ولا أقضي الزمان بوصف غير وأنم يا إلهي بالأمان فأنت الرب أرأف بالعبيد فكم بلغتني الآمال جودا وكم طوقت بالإحسان صلاة الله صلاة الله صلاة الله ما أزكى سلام على المختار بالشرف السليد مع الصحب الكرام وتابعيهم وكل مجاهد شم شهيد إسمال الحم يزيلها وتجلس بحاتٍ في واليد وما هو الغوان فتنادي ولا أخذ الزمان بوصف غيدي معان الحب يجره نشيد وتجلس بحاتٍ في واليد وما هو الغوان فتنادي ولا أخذ الزمان بوصف معاني الحب يجلوها نشيده وتجري سابحات في وريدي معاني الحب يجلوها نشيده وتجري سابحات Olen it's the